مكرمة مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره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 ثم شَقَقْنَا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وخدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم